همزم مشاء بنميم مننعن الخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسفين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا 119. بل نحن محرومون 110. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 111. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 112. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا اننا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها ان الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون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 يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ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 اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لُنبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ